القرآن الكريم دياتنا أنا بطماتيات ترملائي الزك العاكين فضلت شخ شعبان عبدالعزيز سياد المخرج شهير بقداة مصر العربية en Mmm. -hmm. to <laughs> me of ji ت تا بیران و sabi na diriri waya ko namaw mang kana na siya umumos sa The ويطوي مولى وما نقوم بقيمس يلون يثي اوثي <تصفيق> إنما no لوجه الله moko لوجه aje Boom. we mm -hmm. Thank <laughs> you. walaaw rata wansururu ora so gu nang oretawansururu ogaza bi ma Looking in the mirror. لا يرون بجاسم سوء ولا ذب ما يرى ودنيا لنا ينزلها تو تو تو باید این بیام من بده وأكواب كانت خوابی <تصفيق> كانت قواري يرى كانت قواري يرى كانت قواري تكبر <تصفيق> ذات I feel siga kaasayo ko unapiiga sang ka ni zo ju zazan jabi na I'm hmm. ويطقون فيها كأساً كان مزاج وازاً جبير سن کا مزاج جو هزان جمیل که سن کا نمیزا جو الزل سبيلة tai عليهم kwa la wedanung o وَيَوْمَ يُدْعُ إِلَى الْجَنَّةِ وَالدَّرُكِ مَنْ كَلَّدُ إِذَا رَأَيْتَهُمْ قَاسِبْتَ بِمُلْؤُ قسبتهم لؤلوا من فرد وإذا رأيت فما رأيت نيما mm <تصفيق> <تصفيق> فيها mm دانوا قبل إذاريتهم حسب توبن لو أنهم من لؤلهم مضورا ويغاري تدمري تنايم وملكا في ضلال يجن والبدن مخلدر ويطوف عليهن Lord. و هو يقول <تصفيق> امرؤ من ليل يا عين الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك <spooky> لا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 yeah's <laughs> not <laughs>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 كل لا إدارة اللي مي <من> يا اشي <تصفيق> لا إدارة اللي you <laughs> a ولا الرضا بغد طاب تن كان فان سان وذا وافشليلغا واكثر ضخاغا ونرض او بوکن کدا بتو او بوکن لدا ولا رب بع ذلك دخا ولا رب بع ذلك دخا دخا الدرج من ذا ما موت الجبال لا استذى فإذا اي لجو اتفور موت الكبه تی این یا نبو كريمة لما يتأثر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان